Oh oh oh oh إلى الله نشكو بدمع المقل ننادي ننادي بذل خجل إلى الله نسمو بآه الصدور ونرقى إليه بضعف الوجل إلى الله ربي نلبي نلبين مني ونسعى امل إلى الله والدمع فينا غزير والذنب أثقل من قد حمل والذنب أث. طال من قد حمل الى الله نرقى بروم القصور بحال ضيف وحثو رمل الى الله من ذا سوى الله جل اليه عليه ومن لي اجل إِلَ اللهِ عَلَا لَا إِلَهَ يَا جُود وَلَوْ كَانَ مِنْ ذَا الْعَطَاءِ أَشْيَال بذل لي عجزي عليه الأمل السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله